وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذبوب عليهم ولا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 ولو شاء الله ما قد تترن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهن من آمن ومنهن من كفر ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا من رزقناكم لأن يأتي يوما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم مَا بين أيديهم وَمَا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَةِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَثَقَّ لَمْ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّلَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء Jó, že juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna, juna,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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفية خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل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 أييوَدّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن وَعنابَ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَعْنَابٍ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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمُمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُظْمِدُوهُ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا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 ALLAH YAHDI MAN YASHAA WA MA TUNFIQO MIN KHAYRIN FALANFUSUKUM WA وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغياء من التعفف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 سرّوا وعلّموا، فلهم أجرهم عند ربه، فلهم أجرهم عند ربه، ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَلَهُ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ينحق الله الربا يحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار العثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الرба فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا وَلَا ولا وَإِن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم Inkum, těm, kteří vědí, a těm, kteří se vrátí k Němu, a těm, kteří توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى جن سما فكتبوه.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 كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفلي للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء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 إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضرك أتبو ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ عِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَ فَرِهَارٌ مَطْبُوضٌ فَإِنَّ أَمْنَ بَعْضُكُمْ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 وَعَفُوٓ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَن تَمَوْلَانَا فَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ